سبع استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك السفر إلى الأماكن المقدسة هل سافرت إلى مكة المكرمة يا عزيز؟ نعم يا صديقي إذن أخبرني أين تقع هذه المدينة المقدسة؟ سؤال بسيط جدا هي تقع في السعودية أحسنت يا صديقي حسنا هل زرت الأماكن المقدسة في مكة المكرمة؟ نعم بالطبع. ما هي هذه الأماكن؟ قل لي من فضلك بعض هذه الأماكن المسجد الحرام والكعبة الشريفة وجبل النور وغار حراء وهل ستسافر إلى مكة المكرمة هذه السنة؟ نعم سأسافر إن شاء الله وسأزور كل هذه الأماكن المقدسة إن شاء الله أتمنى لك زيارة ممتعة